Ha <todic> mi Kitabın fısilet فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقول <تصفيق> وفي آذاننا ذكر ومن بيلنا وبينك حجاه فعل on him يوحى إلي أنها إلهكم إله واحد waylun lil mushikin allazina la yut'u'nuz zakata wa hum صالعات لهم أجر وهم منون صدق الله العظيم.